فضيلة الشيخ عطية صقر توجد بعض الفئات التي لا تجب عليهم صلاة الجمعة فمنهم هم؟ الجمعة لا تجب على العبيد المملوكين ولا على الصبيان الذين لم يبلغوا حد التكليف الصرعي كما لا تجب على المرأة وكذلك لا تجب على المسافر ولا تجب أيضا على الشخص المدين المعسر الذي يخاف الحبس والمختفي من الحاكم الظالم وكذلك لا تجب على المريض وذلك لحديث وارد في ذلك رواه أبو داود باسناد صحيح وهو من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر قالوا وما العذر يا رسول الله قال خوف أو مرض وكذلك لا تجب الجمعة على من عندهم عذر يبيح ترك صلاة الجماعة التي هي أساس في صحة صلاة الجمعة وذلك لحديث رواه أبو داود وابن ماجه أن صحابيا شهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم جمعه وأصابهم مطر لم تبتل أسفل نعالهم فأمرهم أن يصلوا في رحالهم وكل هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة وعليهم أن يصلوا بدلها الظهر ومن صلى منهم الجمعة صحت منه وسقطت عنه فريضة الظهر وقد كان النساء في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم يحضرن المسجد ليصلين معه الجمعة والله أعلم